بسم الله الرحمن الرحيم ق ق والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 اِذْ يَتَرَقَّلُ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكره الموت بالحق وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منتحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وقال قرينه هذا ما لديعتيد القيا في جهنم كل لكفار عنيد من ناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فلقياه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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَا مَنْ مَلِئْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ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 ولا فيها ولا لدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكرا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 يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ